على قد حالي ما فوق على قد حالي وعشان كدا مني بهرب على قد حالي على قد حالي بهرب. لو الحياة بعد صادة هتكون وناك كانت أصعب من حاجة ما تتزددش إن احنا في مرة هنبقى البعض At the heart ازاي بقى نكمل سوا حكايتنا مش متصدقه وازاي بقى يكمل هوا محتار ما بين بعض ولقى هانسى وفي النسيان وفى ما هو اولى بينا نفترض النار يدوب توهب دفى واللي لمسها mene nahi